فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا مَا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا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 لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنُوهُ إِلَى الْكَهْفِ أَنشَرَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ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 قَالَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثَ أَحَدَكُمْ بِوَرِقٍكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طعاما فَْيَأتِكُ بِِسطٍِ مِن وَلِييَتَلََّّف وَلَا يُشْعِرًاَّا بِنْكُْ أَخَدَا إِهُ إ إن يَغْهَضُوا عَلَيْكُم يَضجُكُْ أَوْ يعيدكُ فيِي مَِّتم. أَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَالِكَ أَخْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلِيٍّ أَنَّا وَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَاًا الذيينَ غَلَبُ عَلَ أَمْرِم لََتَّسِذًا ن عَلَيْهِمْ مَسجِدَ وَكَذَلِكَ أَْكَضْنَا عَلَيهِمْ معلَمُ أََّ عَدَ الللهِ حَ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ يَنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَنَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تَعْرِفُهُمْ إِلَّا مِرَاءً ۖ أَنظِرْهُمْ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 ولا تطع من او فلنقله عنه ذكرنا ولا تطع من او فلنقله عنه ذكرنا واتبع هواه وكان انفرطا وقل الحق من ربكم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 يَشْمِلُ هُجُوهَهَا بِالسَّرَابِ وَسَاءَ أَثْمَرَتَ فَقًا اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر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 واعبر لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كِنْتَا جَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُمَا ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا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 خلقت من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي وما أشرك بربي أحدا وَنَادَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قلت ما, قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وندى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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بالسهو وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وحشرناهم فلم نغادر منهم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزًا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَن نُّؤَاخِذَنَّ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَد جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا, إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وَمَا جَدُّوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ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 افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِم وَنَكُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُطِلِّينَ عِقَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ عَجُشَرَكَ الَّذِينَ نَزَعْتَ الَّذِينَ نَزَعْتَ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مِنَ عَنِ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذَا أُجِيءَ الْهُدَى إِذَا أُجِيءَ الْهُدَى ربهم إِلَّا أَن تَأْتِيَ نِسْتُ النَّوَالِينَ أو يأتيهم العذاب قبلا وما نوسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 وَتِنكَ ق أَهلَكْ نَأَم لَم م وَلَم وَجَعَناَا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ بَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَيْنِ سَيَحٰوَا تَهُوْتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَن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 قال ذلك ما كنا نبضي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عددا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبَرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أمرا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 قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إبرا قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا تغهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله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 قَدْ بَلَوْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فان طلقا حتى اذا اتى يا اهل قريه استقع ما اهلها فابوا ان ضيفهما فوجد فيها جدرا يريد ان يقذف قام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 وَأََّ الغُناام فَكَانَ دَوهُم مَِين فَخَشنَا أي يُهِقَهُماَا قُغِيَانَ وَكُفرَ فَأَرجناَا أَنْ ي بدينلًَاماَا رَبّ مَا خَيرًا بِنْ زَكاتَ وَأَقُرَبَ رُحم وَأََّ الجِدَارُ فَكَانَ لِغناَا مَْنة مَيْن فيِي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 111. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطيع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 112. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَبْعًا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سذما وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا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 دنا جهنم ما لمن كافرين انزل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 ذانك جزاؤهم جَهَنَّمُ بما كفروا بما كفر واتخذوا من اياتي ورسلي هم سوء اللهم إنا نسألك اللهم إنا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم ناموا بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي همذوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في مداسسل خانوا دين فيها لا يغنون عنها حي اللهم قل لو كان البحر مدادا من كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي قبل ان تنفد كلمات ربي ولن بمثله مددا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 ولا يشرك بعبادك ربه أحدا